مغني اللبيب من كتب الأعاريب لابن هشام لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين قبل أن نشرع في درس اليوم أذكر بما سبق من إشارة يوم أمس إلى القاعدة التي ذكرتها وهي مما ينبغي على المعرب أن يراعي أمرين اثنين عند إعرابه وهذا الأمران هما مراعاة الصناعة النحوية مراعاة صحة الصناعة النحوية ومراعاة صحة المعنى فلابد للمعرب أن يراعي هذين الأمرين ليصح له إعرابه ولو اختلّى واحد من هذين الأمرين لحكمنا على الإعراض بأنه خطأ مثلت ببعض الأمثلة ولعلي أشير هنا إلى أمثلة أخرى ذكرها بعض العلماء من ذلك أن ابن السيد أعرب من في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال إن من فاعل بالمصدر يريد بالمصدر حج البيت رد عليه العلماء بأن هذا الإعرابة غير صحيح لانه يؤدي الى معنى غير صحيح وهو ان يكون الناس ياثمون جميعهم إذا لم يؤدي الحج المستطيع اذ التقدير لله على الناس اي حجه البيت المستطيع فيلزم من هذا أن يأتم الناس إذا لم يحج المستطيع فإذن خطئ هذا الإعراب لأنه يؤدي إلى فساد في المعنى مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى قلنا يوم أمس إن أحوى تحتمل أمرين إما أن تكون صفة وإما أن تكون حالة فليس صحيحا أن تعرب صفة مطلقا قد يجري على اللسان لو سئلت عن إعرابها فتقول صفة بد أن تسأل ما المراد بأحوى هنا حتى يكون إعرابك صحيحا لأن أحوى تكون صيفة إذا كان المقصود بها السواد من الجفاف واليبس السواد من الجفاف واليبس يكون صيفة للغتاء غثاء أما إذا كان سوادها ودكنتها بسبب شدة ريها فإنها تكون حالا من المرعى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء حالة كونه أحوى أي شديد الخضرة أي شديد الخضرة انتبهنا للفرق فإذا لو أعربها شخص أنها حال صفة مطلقاً قلنا إنه قد أخطأ لمجانبته المعنى مثال أوضح سئل بعضهم عن إعراب قيماً في أول سورة الكهف عوجا قيمة الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتابة ولم يجعل له عوجا قيمة فقال مباشرة إنها صفة لعوج صفة لعوج هل هذا صحيح؟ يكون العوج قيم القيم يعني مستقيم فإذن المعنى يأبى ذلك ولهذا نقول إنه, إنه لابد من مراعاة الأمرين معا وإذا نعرف قيما حال من الكتاب أو من الضمير الذي في أنزل بل إن الشلوبين استاذ النحوي أو استاذ النحوي في الأندلس قال حكي لي أن نحويا من كبار طلبة الجزولي وهو صاحب المقدمة المشهورة سئل عن إعراب كلالة من قوله تعالى وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً فقيل له ما إعرابها؟ من نباهته أن قال أخبروني ما الكلالة فقالوا له هم الورثة إذا لم يكن فيهم أب فما على ولا ابن فما سفن فقال إذن هي تمييز علق ابن هشام على هذا فقال لقد أصاب هذا النحوي في سؤاله وأخطأ في جوابه لأنه لا يصبح أن يكون تمييزا هنا هو أصاب من جهة طلبه للمعنى بالسؤال لكنه أخطأ في تقديره العرابي لأنه لا يصلح أن يكون تمييزاً بالفاعل المحذوف لأنه وإن كان رجل يورث كلالة لا يصلح أن يحذف الفاعل ثم يميز به يقول ابن هشام لا يوجد في الكلام ضرب أخوك أخوك ضرب أخوك رجلا غير موجود يعني على أن هذا التمييز هو الفاعل وتكون كلالة إما أنها إما أن تكون حالا من ضمير يورث على أن يورث خبر خبر كان كان رجل يورث هو حالة كونه كلالة في هذا التفسير أو في التفسير الآخر الكلالة الذي لم يترك ولدا ولا والدا التفسير الآخر لها هو الذي لم يترك ولدا ولا والدا هذه أمثلة على مسألة مراعاة المعنى قبل الإعراض ننتقل إلى الفصل الجديد يقول رحمه الله تعالى وأول ما يحترز منه المبتدئ في صناعة الإعراب ثلاثة أمور يريد هنا أن يذكر أمورا, يذكر أمورا ينبغي أن يراعيها المعرب المبتدئ أن يحترز منها يتباعد عنها لا يقع في شركها فيخطئ في الإعراب ما هذه الأمور الثلاثة هو انتقاها. ليست هي الثلاثة الأهم ولا أنه قد حصر هذه الأمور لكنه ذكر ثلاثة أمور رأى أنه ينبغي أن ينبه عليها الأمر الأول قال أحدها أن يلتبس عليه الأصلي بالزائد أي أن يختلط على المعرب الحرف الأصلي من الحرف الزائد في الكلمة وليس المراد هنا حروف الجر وإنما المراد حروف بناء الكلمة أنه من أصلها أو أنه زائد عليها مثال ذلك قال ومثاله أنه إذا سمع أن أل من علامات الاسم وأن أحرف نأيت من علامات المضارع وأن تاء الخطاب من علامات الماضي وأن الواو والفاء من أحرف العطف وأن الباء واللام من أحرف الجر وأن فعل ما لم يسم فاعله مضموم الأول سبق وهمه إلى أن الفيت والهيت إسمان او الهي يقول انه اذا كان المبتدا قد تعلم وعرف ان من علامات الاسم تدخل عليه أل وأن من علامات الفعل المضارع أن يبدأ بأحرف نأيته وأن الواو والفا من أحرف العطفي وأن الباء واللا من أحرف الجري وأن فعل ما لم يسمى فاعله يكون مضموم الأول إذا كان هذا من, من, من سابق علمه فإنه قد يسبق إلى وهمه أن نحو الفيت والهيت إسمان. لماذا؟ لأنهما مبدؤان بالألف واللام وهذا بسبب عدم احترازه من معرفة الزائد من الأصل لم يعرف أن الألف واللام هنا ليست زائدتين لأن زائدة في الاسم والهمزة هنا ليست زائدة ولا اللام وبالمناسبة عندما قال سبق وهمه الوهم يخالف الوهم من باب الفائدة ذلك أنه يقال وهم الرجل إذا ذهب وهمه إلى شيء لم يكن يريده إذا ذهب ذهنه ووهمه إلى شيء لم يكن يريده ومصدره الوهم أما وهم الرجل فإن معناها غالق وهم نقول وهم الرجل إذا ذهب وهمه إلى الشيء وهو لا يريده مثل هذا يريد أن يفهم او الاسم فذهب وهمه الى ان ال هنا ان الالف واللام معرفه وهي ليست كذلك اما وهم فانها بمعنى غلط ومصدرها الوهم بفتحتين هذا الاقرب في التمييز بينهما وتجدون المحدثين استعملون هذا المصطلح يقولون وفيه وهم أو فيه وهم تراجع أنا أريد فقط نشير إلى هذه القضية هل عنده غلط أم عنده ذهاب الذهن إلى شيء لم يكن يريده ويكون هذا غالبا من السهوية قال وأن أكرمت أكرمت وتعلمت مضارعان هذا أيضا قد وهم أن الهمزة والتاء من الكلمة أن الهمزة والتاء أحرف المضارعة معذرة أنها من أحرف في أكرمت وتعلمت فحكم عليهما بأنهما مضارعان ولم يتبين أن الفعل هو أكرم وتعلم فالهمزة من الفعل والتاء كذلك وأن وعظ وفسخ عاطفان ومعطوفان لأنه ظن أن الواو والفاء من الحروف العط وأن نحو بيت وبين وله ولعب كل منها جار ومجرور وأن نحو أدحرج مبني لما لم يسمى فاعله هذه أمور قد لا ترد على الإخوة الحاضرين ولكن هو أراد أن ينبث بها لكل من يقرأ هذا الكتاب بقي أن أشير إلى أن الـ الـ الاحتراز الأول إنما هو فيما يلبس من الحرف الزائد أو الحرف الأصلي بالزائد أن يلتبس عليه الأصلي بالزائد بينما هو مثل بأمثلة كلها صالحة إلا أدحرج ففيه إشكال أدحرج قال إنه مبني لما لم يسمى فاعله هنا يشتبه ويلتبس بماذا أدحرج أدحرج ب... لم حقيقة لم يظهر لأنه أن تم تلتباس بين هذه الكلمة وكلمة أخرى وإنما في هذه الكلمة قد يهم المعرب المبتدأ فيحكم على أدحرج بأنها فعل لم يسمى فاعله وإنما هي فعل مضارع وإنما هي فعل مضارع فليس فيها التباس أصلي بزائد فيما يظهر وان كان لاحد زيادة فائدة فيظهرها في لنا لنستفيد قال وقد سمعت من, من يعرب يقول ابن هشام وقد سمعت من يعرب ألهاكم التكاثر يقول مبتدأ أو مبتدأ وخضراء يعرب الهاكم التكاثر مبتدأا وخبرا فظنهما مثل قولك المنطلق زين هذا يقول أنه سمع من وهم هذا الوهم وقال الهاكم التكاثر أنها مبتدأ وخبر وهذا غير صحيح لأنه توهم أن الهمزة واللام هي أل في الهاكم وليست كذلك فقال توهم أنها مثل المنطلق زيد ولو مثل بي المنطلق الرجل فكان مثل الهاكم التكاثر تكون أكثر تنظيرا قال رحمه الله وها ونظير هذا الوهم قراءة كثير من العوام نار حامية الهاكم التكاثر نار حامية الهاكم, حامية الهاكم بحذف الألف كما تحدث أول السورة في الوصل فيقال لخبير القارعة ماذا صنع أسقط همزة الهاكم كما يسقط همزة القارعة فظنها أنها مثلها وليست كذلك قال رحمه الله وذكر لي عن رجل كبير من الفقهاء ممن يقرأ علم العربية أنه استشكل قول الشريف, الرضي الشريف المرتبى أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة منسوع وقال كيف ضم التاء من تبيث وهي للمخاطب لا للمتكلم وفتحها من أبيث وهو للمتكلم لا للمخاطب فبينت للحاكي أن الفعلين مضارعان وأن التاء فيهما لام الكلمة وأن الخطاب في الأول مستفاد من تاء المضارعة والتكلم في الثاني مستفاد من الهمزة والأول مرفوع لحلوله محل الاسم والثاني منصوب بأن مضمرة بعد واو المصاحبة على حد قول الفطيئة ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء هنا أورد إشكالا استشكله بعض الفقهاء في عصر ابن هشام يقول إنه استشكل قول الشريف المرتضى والشريف المرتضى هو أبو القاسم علي ابن الحسين من آلي من الأشرافي توفي في القرن الخامس قرابة سنة 436 من الهجرة له مناقب بل هو كان رئيس النقباء في وقته مع أخيه الرضي الشريف الرضي الذي تنسب إليه أو ينسب إليه كتاب نهج البلاغة هو تميز بميزات خلقية عديدة وفضائل عديدة من الكرم والسماحة والجود مع قدرته على قول الشعري الجيد الرقيق لكن كان فيه رفض ونقل صاحب كتاب معجم الأدباء وهو يقوت الحموي عن ابن برهان أنه قال دخلت على الشريف المرتبى في مرضه الذي توفي فيه يقول فوجدته قد حول وجهه إلى الزدار وسمعته وهو لم يدري أن أحدا في قد حضر يقول وسمعته يقول أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحما فرحم وأنا أقول ارتدى بعد وأنا أقول ارتدى بعد قال فقمت وخرجت فلما بلغت الباب سمعت الزعقة عليه فلعل هذا من مما يشار به إلى أنه قد رجع عن قوله في سب الشيخين الشاهد معنا أن هذا الفقيه قد استشكل قول الشريف المرتضى أتبيت ريان الجهون من الكرى وأبيت منك بليلة المنسوع قال كيف يقول أتبيت وأبيت كيف ضمت تا من تبيت وهي للمخاطب لا للمتكلم للمعذرة للمخاطب لا للمتكلم وقال وأبيت وهي للمتكلم لا للمخاطب استشكل هذا الأمر أجاب ابن هشام عن هذا الوارد بأن الفعلين مضارعان أتبيت مضارع وأبيت كذلك مضارع والتاء فيهما من أصل الكلمة وليست زائدة وهذا محل الشاهد لأنه من بات يبيت من بات يبيت في التاء من أصل الكلمة إذن من أين جاء الخطاب ومن أين جاء التكلم جاء الخطاب والتكلم من تاء المضارعة أتابيت لأن الهمزة همزة الاستفهام أتابيت ومن همزة التكلم أبيت كما تقول مثلا أكتب أكتب وتكتب من أين فهمت وعلمت التكلم من الهمزة أكتب والخطاب من التاء تكتب وكذلك هنا أتبيت الخطاب من التاء وأبيت التكلم من الهمزة إذن ما إعرابوا لماذا قال أتبيت وقالت الثانية أبيت قال لأن الأول مرفوع أتبيت مرفوع لحلوله محل الاسم ونحن قلنا إن المضارع يرفع متى إذا تجرد من الناصب والجازل هذا هو الراجع وذهب ابن هشام هنا إلى أنه وكما سبق أنه مرفوع لحلوله محل الاسم طيب والفعل الثاني أبيت من ناصب له على منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية مثلها مثل ما ورد عن الحطيئة في قوله والحطيئة هو جرول العبس الشاعر المخضرم الذي توفي قرابة سنة 45 من الهجرة كان شاعرا هجاءا راويه لزهير و اله زهير بن ابي سلمى المزني وكان هجاءا سليطا اللسان لم يترك احدا الا هجا حتى انهم قالوا هجا امه و بل هجا نفسه ف الحطيئه له قصة طبعا مشهورة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم بعد ذلك مع عثمان بن عفان رضي الله عنه قال الحطيئة ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء في قوله ويكون الفعل المضالع هنا ما الناصب له؟ لا لستتواه المعية أن مضمرة بعد واو المعية أن مضمرة بعد واو المعية ألم أكو جاركم وأن يكون بيني وبينكم المودة والإخاء فنظر بيت الشريف المرتضى ببيت الحطيئة وإنما نظر ببيت الحطيئة من زاويتين. من زاوية أنه يشفيه في التقدير أنه منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية ونظر به لاجل أن يقول إن هذا أسلوب عربي صحيح لأن الشريف المرتضى لا يحتج بكلامه أما الحطيئة فهو ممن يحتج بكلامه حتى ننتبه إلى ملحظ بن هشام رحمه الله وبيته الشريف المرتضى وهو قوله أتبيت ريان الجخون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع دار حولها حديث كثير عند الشراح لأن بعض الأدبى عنوا بشعر المرتضى والرضي لأن فيه بعض الدقائق الأدبية ففي البيت هنا مثلاً استعارة تبعية ونجد أيضاً الكناية في قوله بليلة الملسوع وأبيت منك بليلة الملسوع ما ليلة الملسوع؟ هذه كناية عن الليلة الطويلة المؤلمة كناية عن الليلة الطويلة المؤلمة فهو يستعمل استعمالات أدبية رائعة والملسوع هو الذي لسعه من عقرب ونحوها فإنه يقول يقال فلان ملسوع اسم مفعول ومن الطرائف اللطائف أنهم يقولون إن دواء الملسوع الصياح إلى الصباح هل من لطائف الأدباء في مثل هذا المحل يقول رحمه الله تعالى وحكى العسكري في كتاب التصحيف أنه قيل لبعضهم ما فعل أبوك بحماره فقال باعه فقيل له لماذا قلت باعه قال فلماذا قلت أنت بحماره فقال أنا جررته بالباع فقال فلماذا تجر باعك وباعي لا تجر فهذا من الوهم الذي لا يستساغ والعسكري رحمه الله هنا هو الحسن ابن عبد الله هو الحسن ابن عبد الله ابن سعيد أبو أحمد العسكري يعرف بكنيته ابو أحمد العسكري صاحب كتاب التصحيف وصاحب كتاب تصحيفات المحدثين وله عدة كتب رحمه الله يشاركه في اللقب العسكري عدم آخر مشهور وهو أبو هلال العسكري له عدة كتب من أشهرها جمهرة الأمثال والأوائل فإنه عدم مشهور وأبو هلال العسكري هو ابن أخت أبي أحمد العسكري ومتعاصران حتى لا يلتبس عليك فإذا قيل لك العسكري من العسكري هنا هو أبو أحمد وليس أبا هلال قال رحمه الله ومثله من القياس الفاسد ما حكاه أبو بكر التاريخي في كتاب أخبار النحويين أن رجلا قال لسماك بالبصرة بكم هذه السمكة فقال بدرهماني فضحك الرجل فقال السماك أنت أحمر سمعت سبويه يقول ثمنها درهمان ما الذي صنعه هو قاس درهمان في ثمنها درهمان أو قاس بدرهمان على ثمنها درهمان وهذا من الجهل ولا يلعم لأنه ليست صناعة أما قوله حكاه أبو بكر التاريخي حقيقة يظهر لي أنه أبو بكر الزبيدي العالم الأندلسي الذي توفي سنة 379 للهجرة والذي يرجح ذلك أنه قال في كتاب أخبار النحويين لأبي بكر الزبيدي طبعا بالضم الزاي لأنه من زبيد من مذحج فهو من مذحج انتقل إلى الأندلس له لأبي بكر الزبيدي كتاب طبقات النحويين فلعل الكتاب هو هو أما تسميته بأبي بكر فما ظهرت لي من خلال ما رجعت إليه من مراجع قال ابن هشام وقلت يوما ترد الجملة الاسمية الحالية بغير واو في فصيح الكلام خلافا للزمخشري كان يشرح. فقال يوماً لهم إن الجملة الإسمية تقع حاليةً بغير واو في الفصيح من الكلام خلافاً لمذهب الزمخشري الذي يمنع مجيء الجملة الإسمية حاليةً من غير واو فقال فاستشهد ابن هشام لهذا قال فقوله تعالى وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ فقال طبعا الجملة الحالية وجوه مسودة تصرح أن تكون حالا تصرح أن تكون حالا وهي جملة اسمية فقال بعض من حضر هذه الواو في أولها وجوههم فهذا أيضا من الوهم والظن السيء ظن أن الواء في وجوههم هذه زائدة يقول ابن هشام وقلت يوما الفقهاء يلحنون يلحنون في قولهم البايع بغير همس فقال قائل فقد قال الله تعالى فبايعهن أيضا هذا وهم سيء لأنه خطأ فاسد لماذا؟ لأنه تم تفرق بين بايع وهي اسم فاعل من الأجوب الثلاث الأجوب الثلاث الأجوب إذا صغط منه اسم الفاعل فإنك تقلب حرف العلة همزة سواء كان حرف العلة واوا أو ياء فتقول قائل وبائع قائل من الواوي وبائع من اليائي بينما فبايع هن هنا فعل أمر فعل أمر ليست منها فعل أمر من المبايعة لكن هل هنا فيه حرف زائد وحرف أصلي؟ نحن معنا قبل قليل حرف الجهل والالتباس بين الحرف الزائد والحرف الأصلي يعني وجوههم هنا التبس على هذا المسكين أنها أصلية وهي أنها زائدة وهي أصلية وكذلك بدرهمان وباعه إلى آخرة كلها فيها التباس أما هنا من التباس ليس في أن الحرف أصلي أو زائد فيما يظهر إنما هو في أنه بين الفعل والاسم التبس عليه بين كونه فعلا واسما لكن الطامة الكبرى ينقلها ابن هشام هنا عن علم من الأعلام الذين يرجع إليهم وهو الطبري رحمه الله قال وقال الطبري في قوله تعالى أثم إذا ما وقع إن ثم بمعنى هنالك توهم رحمه الله بالفعل أخذ عليه جمع من العلماء وما ذاك إلا لأنه ألم فقوله ينظر إليه ويسمع لو قالها غيره ربما لم يلتفت إليه في قولها ثم إذا ما وقع عليه أن ثم هنا أنها اسم إشارة بمعنى هنالك وهي ليست كذلك وإنما هي حرف عطف وإنما هي حرف عطف مثلها مثل أفلم يتدبروا أو لم يسيروا الوا والفا قال رحمه الله وقال جماعة من المعربين في قوله تعالى وكذلك نج المؤمنين في قراءه ابن عامر وابي بكر بنون واحده ان الفعل ماض يعني وهم بعض المعربين قال جماعه من المعربين وهم في في قوله تعالى وكذلك نج المؤمنين في قراءه ابن عامر وقراءه ابي بكر بن عياش شعبه الراوي الثاني عاصل وهما وهاتان قراءتان من السب ف وهما بعض النحويين المعربين في ان نجيا فعل ماض حكم عليها بانها فعل ماض رد ابن هشام قال ولو كان كذلك لكان اخره أو لكان آخره مفتوحا والمؤمنين مرفوعة لو كان الأمر كما قال من أنه فعل ماض لكان آخر هذا الفعل مفتوح لقال نجي وقال المؤمنون نجي المؤمنون هذا جواب ابن هشامن رحمه الله وطبعا هذا الموضع يدخل في الالتباس لأنه ثمت التباس بين نون المبارع ونون الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأصلية نون الـ الـ الماضي إذا قال لو كان مرفوعا المؤمنون على ما يرتفع نائب فاعل نائب فاعل يكون نجي, نجي المؤمنون نائب فاعل ويكون الفعل الماضي مبني لما لم يسمى فاعله مبني لما لم يسمى فاعله انتهى هذا الاشكال لكن المعرب اورد على هذا القول إراد فقال فإن قيل سكنت الياء للتخفيف فقال نجي المؤمنين سكن تليا للتخفيف فقوله هو الخليفة فارضوا ما رضي لكم هو الخليفة فارضوا ما رضي لكم هذا البيت لجرير ابن عطية الخطفة شاعر تميم في العهد الأموي قال وأقيم ضمير المصدر مقامة الفاعل يعني أن نجي فعل مبني لما لم يسمى فاعله وسكنت تخفيفا سكنت تخفيفا فقيل نجي طيب أين نائب الفاعل يقول ضمير مستر يعود على المصدر المفهوم نجي هو أي النجاء أي النجاء المؤمنين هذا تقدير من أعرب نجي فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله ويكون المؤمنين مفعول آخر لنجي أجاب ابن هشام عن هذا قلنا الإسكان ضرورة هذه إجابة بن هشام الإسكان ضرورة في قول الشاعر هو الخليفة فرضوا ما رضي لكم ولا يحمل القرآن على الضرورة ليس فيه ذلك وإقامة غير المفعول به مقامه مع وجوده ممتنعة يقول إذا كان المفعول به موجود في الجملة فإنه لا يقام غيره نائبا للفاعل مكانه إذا وجد المفعول به فهو أحق بالنيابة فهو أحق بالنيابة والمفعول به موجود وهو المؤمنون هذا الرد الثاني الرد الثالث قال بل إقامة ضمير المصدر ممتنعة ولو كان وحده لأنه مبهم يعني لنفترض أن المفعول به غير مذكور في الجملة فهل نقيم ضمير المصدر نائبا للفاعل فنقول نجي فعل مبني لما لم يسمى فاعله ونقيم نائب الفاعل ضمير يعود على المصدر والتقدير نجي هو أي النجاء يقول هذا ممتنع لأن إقامة ضمير المصدر ممتنعة ولو كان وحده فكيف إذا كان المفعول به موجودا إذن ثلاثة ردود على هذا القول الذي قد قيل من قبل بعض المعربيين قال رحمه الله ومما يشتبه على من؟ على المعرب ومما يشتبه أي على المعرب نحو تولوا بعد الجازم والناصر أي كلمة تولوا إذا جاءت في القرآن أو في غيره ونحوها مما يشبهها مما بدأ بالتاء إذا, إذا سبقت بناصب أو جازم فإنها تشتبه على المعرب فهل هي فعل ما ماضن أو هي فعل مضانع قال ومما يشتبه نحو تولوا بعد الجازم والناصب والقرائن تبين فهو في نحو فإن تولوا فقل حسبي الله ماضن يعني تولوا في هذه الآية فعل ماضي طيب وفي نحو وإن تولوا فإني أخاف عليكم فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم مضارع رحظتم في الآيتين الأخرين تولوا مضارع وفي الآية الأولى ماضي. الذي دلنا على أن تولوا في الآيتين الأخرين أنه مضادع قوله عليكم يخاطبه قال وإن تولوا فإني أخاف عليكم ولو كان تولوا ماضيا لقال وإن تولوا فإني أخاف عليهم تولوا هم أخاف عليهم لكنه لم يقل منما قال وإن تولوا يعني وإن تتولوا أنتم فإني أخاف عليكم فحذفت إحدى التائين من تتولوا تضح حذفت إحدى التائين وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الأول أمر وتعاونوا على البر والثاني مضارع ولا تعاونوا كيف عرفنا أنه مضارع؟ لأن النهي لا يدفل على الأمر هذا واضح الإشكال الثالث الذي يشتبه على المعرف وتلظى الفعل تلظى مما يشتبه على المعرف وتلظى فيه فأنذرتكم ناراً تلظى هل هي فعل ماضاً أو فعل مضالع؟ قال إنها فعل مضالع ما الذي دلنا على أنها فعل مضالع؟ هل أنه, انه لم لو كان الفعل ماضيا لاتصل بالفعل تاء التانيث اتصل به تاء التانيث على اخره لا قال تلظك فانذرتكم نارا تلظا تلظا هنا فعلا مضارعا لنعربه تلظا فعل مضارع والفاعل ضمير مستثر يعود على النار هي لو كان تلظى فعل ماضي لوجب لو أن يقول فأنذرتكم في غير القرآن فأنذرتكم نارا تلظت لماذا؟ لأن الفاعل إذا كان ضميرا مستترا يعود على مؤنث سواء كان حقيقيا أو مجزيا فيجب الفعل الماضي بتاء التأنيف يجب تأنيفه فتقول هند تكلمت والشمس طلعت سواء كان الضمير يعود على مؤنث حقيقي أو يعود على مؤنث مجازي لا بد من تأنيفه ما تقول الشمس طلع اتضح ومن ثم فإنه هنا ينبغي أن تعرب تلظى فعل مضارع ولا تعربها فعلا ماضيا لأنها لو كانت فعلا ماضيا لقال تلظت لأنها تعود على النار والنار مؤنث مجازي قال رحمه الله وكذا تَمَنَّى يعني تمنى مثل تلظى مثلها تماما وكذا تَمَنَّى مِنْ قَوْلِهِ تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ هذا البيت من قول لبيذ بن أبي ربيعة العامري رضي الله عنه في كلمة قالها لابنتي وهو من أصحاب المعلقات الفاعل الشاهد هنا قوله تمنى ما نوع تمنى هنا فعل مضارع أو ماضي مضارع لماذا ما الذي دلك دل على أنه فعل مضارع لو كان ماضيا لتصلت به تاء التأنيث لأن الفاعل هنا أين الفاعل ابن تايا وهو فاعل مؤنث حقيقي لم يفصل عنه بفاصل فيجب تأنيث الفعل تمنى ابن تايا فإذا أصلها تتمنى كما سبق في فأنذرتكم نارا تلظى أصلها فأنذرتكم نارا تتلظى فعل مضارع كذلك هنا تتمنى ابن تايا أن يعيش أبوهما والذي دلنا على أن تمنى فعل مضارع أنه لم يلحقه تاء التأنيث لأنه لو كان ماضيا لوجب أن يلحقه تاء التأنيث الساكن فيقول تمنت ابن تايا لأن الفاعلة مؤنث حقيقي لم يفصل عنه بفاصل فلو كان ماضيا لوجب أن يتصل به علامة التعنيث قال رحمه الله ووهم ابن مالك فجعله ماضيا يعني أخطأ حكم ابن مالك رحمه الله على هذا الفعل تمنى بأنه ماضي وقال ابن مالك إنه من باب ولا أرض أبقى لا إبقى فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارض ابقى لا ابقى لها البيت اللي يعامر ابني جوين الطائي من شعراء الطائيين من شعراء شعر الطائيين لان شعر الطائيين قد جمع يصف ارضا أنها قد سارت إليها السحب المزنة هي السحاب وأنها مطرت فلا مزنة ودقت ودقها يعني ما في أرض أخرى مرت عليها سحاب مثل هذه السحاب ووذقت ودقها بمعنى أنطرت وهضلت مثل هذا الود ولا أرض أبقل إبقالها يعني وليس هناك أرض أخرى أبقلت وأخرجت السحاب البقلة مثل هذه الأرض الشاهد في قوله ولا أرض أبقلة أبقلة فعل ماضل والفاعل ضمير مستتر يعود على أرض والأرض مؤنث مجازي مؤنث مجازي كان ينبغي أن يقول أبقلة لكنه لم يلحقها علامة التأنيث يقول ابن مالك إن قول الشاعر تمنى ابنتاي مثل ولا أبقى لا أبقى مثلها لم يلحقها العلامة لأن هذا أمر سائق أو لأنه ضرورة قال ابن هشام وهذا حمل على الضرورة من غير الضرورة وهذا واضح يحمل سلام تمنى ابنتاي ولا أرضى إبقالها والعلماء يحكمون على ولا أرض أبقى لألقاء لها بأنه ضرورة ضرورة شعرية وقال إنه حمل على الضرورة في من غير ضرورة قال رحمه الله ومما يلتبس على المبتدئ أن يقول في نحوي مررت بقاض إن الكسرة علامة الجر هذا مشكل. حتى إن بعضهم يستشكل قوله تعالى لا, ينكيح لا ينكيحها إلا زان أو مشرك وقد سألني بعضهم عن ذلك فقال كيف عطف المرفوع على المجرور لا ينكيحها إلا زان أو مشرك استشكل عنده كيف يعطف مرفوع على مجرور فقال ابن هشام فقلت فهل استشكلت ورود الفاعل مجرورة؟ يعني أن الأولى في الإشكال أن تسأل كيف يأتي الفاعل مجرور فربما كان لا يعرف ذلك وبيّنت له أن الأصل انتبهوا إلى يعني التغيير التصريفي في الكلمة أن الأصل زانيٌّ بياء مضمومة ثم حذفت الضمة زاني بعد الضمة تنوين قاضي بعد الضمة الضمة على اليا ثم التنوين قال حذفت الضمة للاستثقال ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة هي والتنوين الياء بعد حذ الضمة ماذا صار لها سكنت والتنوين هو نون ساكنة ما الذي حدث التقت الياء الساكنة مع التنوين نقول زاني قاضي ان. التقى ساكنة ماذا نصنع عند التقاء الساكنين قال حذفنا الياء لالتقاء الساكنين فبقي التنوين رجع التنوين إلى الضاد فقال مررت بقاض ولا ينكحها إلا زان فيقال فيه أي في إعرابه فاعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة في مثل لا ينكحها إلا زان زان نقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء المحذوفه زان لا نعرب زان لا, لا زانن زانن فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء المحذوفه على الياء المحذوفه طبعا حذفها لأجل تقاء الساكنين وتقدير الضمة تقدير الضمة لأجل الثقل للثقل ويقال في نحو مررت بقاض جار ومجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحلوفة مثلها مررت مررت بقاض أصلها, أصلها مررت بقاضي بقاضي فما الذي حدث استثقلت الكسرة على اليا فسكنت والتقى ساكنان فعذفنا اليا قال رحمه الله وفي نحو والفجر وليال عشر والفجر جار ومجرور كيف جار ومجرور الواو واو وواو القسم مما يجر ويكون الفجر مقسم به مجرور على مجرر الكسرة وليال عاطف ومعطوف يعني العاطف ما هو الواو, يعني الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من العراب وليال معطوف على الفجر مجرور وعلامة جره لا الفتحة. هنا الفتحة وعلامة جره الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة, على الياء المحذوفة. أصلها والفجر وليالي و... و... ممنوع من الصر وليالي ها؟ وليالي قال إنه علامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة وإنما قدرت الفتحة مع خفتها لنيابتها عن الكسرة نريد فقط أن أشير إلى المانع من الصرف ما المانع من الصرف لليالي لي أحسن صيغة منتهى الجموع هي المانع له من الصرف سينتقل المؤلف رحمه الله إلى علة نحوية تصريفية تريد في مواضع سيضرب عليها بعض الامثله نؤجل هذا إلى الدرس القادم باذن الله والله انصلى الله على